فإذا استويت أنت وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَزِلْنِي مُزَلَّمٌ مُبَارَكٌ وَأَتْخَيِّرُ الْمُزَالِينَ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك اللّهُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا أنساب